لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا ادّعِ الثَّمَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ وقلبا ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين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 قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطفون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤون سيهم لقد علمتم هؤلاء يوم القيامه قال الا فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم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 قُلْنَا يَا نَاهُ قُومِي ضُرًّا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ لِلْآخِرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنَاةً وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَناَاهُم أَئِ مكَ يَحدُونَ بِأَممرنَا وَأَوْ حَنَا إلَْهِم فعَلَ الْ الخَراتِ وَإِقانَ الصَّلَاتِ وَإتَ الذَّكَاتِ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءَ فَاسِقِينَ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 وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءًا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرك إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وَسَخَّرْنَا مَا عَدَا عِبَادَنا الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ وَلِسُلَيْمَانَ نَرِيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ وَمَِ الشَّيطين مَ يَغُصونَ لَ وَيعَّلونَ عملًا دَُ ذَِكَ وَكَّ لَهُ م